أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم روت ومرأته قا فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعكوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبنا من امر الله قالوا اتعجبنا من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غير مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ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 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَةً أَوْ آوِي إِلَى رُقْنٍ شَدِيدَ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا صلوا ربك لي يصلوا إليك فاسفرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا نرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد